فأنا بفضل الله عز وجل لما كنت في دمشق بالرغم من شدة مخابرات عليه واستديت مرارا وتكرارا إلى مخابرات وسجنت مرتين شهورا وإلى اخره ويرسل وراي بالشرطة وغيرها انه ممنوع تخرج من دمشق في سبيل ايش النشاط اللي تعمله وهذه كل الحركات من الشيوخ وليس من الحكام اللي دائما نحتاج عليهم ان بيحكموا بغير ما ان الله مع ذلك فانا كنت دائما اتمثل بالحكم التي تروى عن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما شو هي قال لو كانت بيني وبين الشعب شعره ما اتركها تنقطع قيل لو كيف قال كل ما يرخوهني بشد انا كل ما بشدوا هني بلخي انا فضل بخليتهم خطيئه انا كنت امشي مع السياسه هاي مع الجماعه هناك ممنوع تخرج بالبيت البيت مفهوم جمعه جمعتين شهر شهرين آخرين حتى تصير خطيه ايش لا لا ناس يامنسيه يالله بستاني نشاطي من جديد الرد بثور المشايخ وخدموا استيعاب وبالمناسبه على سبيل اولا عبرة وثانيا على سبيل النكته انا لباسي كما تراني يعني ممكن نقول لباس عام الناس او شعبي مره نفسي العام هناك مات الى رحمه الله ارسلت اليه استدعاء بيقولوا عنها بالشام مضواص من مفتي إدلب إدلب تقع شمال سوريا غربها ما بين حلب واللاذقية فأنا نقلت الدعوة من دمشق إلى حمص حمى حلب واستقرت بهذه المناطق هذه بعدين حولت غربا إلى إدلب واللاذقية إدلب بدأنا نتردد عليها وصار الحمد لله تجاوب جيد طيب حرك المفتي ضدنا وأرسل إيش ما ضبطه هذا رجل بيجي بيعمل فتن عندنا ويقول كذا ويفعل كذا وإلى آخرين نرجو منه جاءتني ورقة من الشرطة بضرورة مقابلة وزير داخلي. رحنا. يستجبني الوزير الداخلي انه انت في عليك شكوى انك بترول اذيك البلاد افتع من مشاكل وفيتان والشعب انقسم قسمين وفعلا انقسم قسمين ناس بينصر السنة الناس بينصر, بينصر البدع وهكذا سنة الله في خلقه ولن تجد الى سنة الى اتفنينه بقول بهذا الوزير لذلك نحن مضطرين مع الاسف انه البلغك انه ممنوع تخرج من بلدك دمشق الى هذيك البلاد لانه اجانا مضبطة وهي المفتي مفتي الجمهورية كلها بقى الطلب وين نشاهد الطلب نفي محمد ناصر ارباني الى الجزيرة الجزيرة عندنا يعني منطقة جردة قاحلة ما بين إيران وتركيا. نعم. أولاً هو شيء أول الشاهد الأبراه ونزل كيس علمي ثانيا <تصفيق> <تصفيق> شو مقبل هذا المستني مسكين اللي ما زمانه؟ يبدأ علىنا. إنه يعني. فالشاهد <تصفيق> والحمد لله يعني يعني لولا حجب البعث ومشايخ السوء كانت سوريا انقلبت كلها كتاب سنة <تصفيق> كتاب سنة لكن بكل أجل كتاب أنا لله يعني كنت نشيط هناك في الدعوة تماما اجينا لهون بدأنا نفس النشاط بدأ أن كان آخر اجتماع في بيت الشيخ عامد عطية على الصدر بيصير لم أعرف دخل بيت أحمد شفت الصفح كواسي جدا يعني خاص الصفح في الرواد بعد كم يوم جينا طلب المخابرات إلى آخره وبعد ذلك نفي على طول الخط بدون إيش مهل إنه الإنسان يغير أوعية على الاقل نكون إلى سوريا وبعد بعد ذلك سافرت إلى بعض البلاد الأخرى هي الإمارات العربية وقيت هناك ست أشهر وبعد سمح لنا بالرجوع إلى هنا وأسس بيت وانفقت كل شيء دخلته لهذا البناية بشرط لا سماك أيش اجتماعات لكن تبارك الله حسن الخالقين. لو انا اردت ان خطيت لهذا ما بيتلعبيني انا الان انا الان جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في سبيل التأليف ونشر ايش العلم بدون ايش مواجهة ومقابلة بواسطة الاثار وكتب ما انت حضرت اخذيك الساعة قلت انا فان كلمة طيبه جزاك الله خيرا أكتب الآن في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا في أدنسيا في العالم كله وقريبا جاءني مكتوب من امريكا مترجمين كتابي عذاب الزفاة في اللغة الإمليزية ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمه وصفة صلاة وترجم في الهند او باكستان ما أدري تحذير الساجد مترجم الى اخري الواحد منا كذا مشتاق فيها كي لا بس شو عم يصير بعد ما رجعنونا تحت امر واقع وكتر خيره اللي بيرجعونا بعد ذلك اما في ناس اطلاقا يعني ما ما بيتم ماشي يعني وانا حكمانهم يعني؟ نعم حكمانهم؟ انا موقفي انا, انا كنت لك موقفي موقفي كنت ذكرت لمن كان يقوم على طباعه كتبي وهو المكتب الاسلامي في دمشق سابقا ثم في لبنان لاحقا